يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أحمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطلح الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعض فإن أصدغى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن شاء الله بالله بينا كتابك عن قبل سنة الأربعون النووية كتابك عن شيء اللي في كن يدي سوحى لير هذا أبو زكريا كن يدي سوحى هذا أبو زكريا زكريا نمتع لنقفك لنمتع لنساء مبكبورسني ولنساء مبكبورسن لكن وحوهيان كونيادا فإس كلا بحان عربتو أيقون وحوهيان حتى حفظة لين لقب كيسان وحالي لذا محيى الدين محيى الدين مغيحي سان وحالي لذا يحيى ابن الشرف ابن مرر ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن الجمعة ابن حزام النووي النووي هو مقالة مقالة لذا النووي أي الله نسبة إياه oo kamida min ardi Hawran Hawran waxa ay kamid ay tuulooyinka hoos yimaada Dimashqaa Dimashqaa oo ah caasimadda Syria tuulooyinka laga xukumeeyay kamid ay Hawran halkaas ay u kun nagaday ila 88 sano sida Cabdullaahiib moobarak u yirina qof ka hadhu 10 sano meel ku nagado waa loan والله نسائلesy قرامك نقول ل Leben ايان الله نسائل وقور دشري هجرية مرضی how do you believe سد ونقود وقور دشري هجرية مرضی how do you believe él blog سد ونقود بشا محرم باحد ايوه Xing بشا محرم باحد ايوه begituertain فضان سناغمرك وقاري ايان والد تكام بفره و الأول تكام كان, كان, كان ا بقى dukankan ee gadayay kuwaan ku ahaan toban jirka markuu aruurta yar yar ayaa waxay ku qalqaali jireen ciyaarta inuu ciyaaro oo la ciyaaraan sida dabciiga aruurtu tahay oo ka cusub oo ka aradijo uu u nafca marka ma soo dha xoo qof waxa male waa di si maal garayay marka sheekh oo culumadii uu wax ka bartay kadib kan ibn Yusuf Az-Zarkashi ayaruhu rahimahu allah walidkiis markii uu tuukaanka geeyay aan in Qur'aanka in marka kiin Qur'aanka barayay ayaa waxaan ku iri jiray wiilkaan aad ugu qur aad yahay ka digine si gooni ah wiilkan wax u bar ayaan ku iri wi waxa dhici karta allah inuu ka digo subhanahu wa ta'ala waqtiga uu nooriyo qofka wax ilmiga qofka ugu ilmiga badan sagal wax u iri rajal laga aya fara saaw u sii roq kan waa u soo bada inuu wax barto ee oo wuxuu yiri yurje ricya laga qabaa uu ma dhin wadacida marka wuxuu yiri ee lama waayn ah ee calaaminta noqoteena tarjumaadooda mid ka soo dhaafida waxa uu horeeyaa quraanka inu xifdiyay taas wana waxay ku toosaa quraanka iyo xifdigiisu meesha uu ilmiga kaga jiraa waa asalka ilmiga ba haddii asalkaba culuumta islaamka asalka quraanka wasaga uu marka aksarka aaymada marka loo tarjumeeyo waxaa ku jirta mid ka saaba si da sooysiin badan yihiin aan kadib ayuu u soo wareegay Dimashqaa Dimashqaa oo aad xarunta ilmiga ee ulamaada muslimiintu ugu badan yihiin wuxuu nadeegay madrasadeedii jiray rawaaxiya Hafid as-Saqaawi wuxuu yiri madrasadasa ayuu daaimay oo joogay ilaa uu daqaalaha lugu maal galiyay oo u dareemay in ay daqaalaha oo aan shubha soo galin wax soo galin qofka waxa u xuro taasir weyn ay in iska fiicnaado qofka daqankiisa sida uu noqonayo wax weyn waxa ku leeyo u waxa weeyo walidaa si aad u rabto in qofka doonayo in qalbigiisa islaaxo sabax meelow ba marxan wax ka galan bal sabaxdaas wax ku xisaabtan ina wax qaldan uu ka galay waxay u balantaa inuu markaas islaaxo oo waa maxay afkaan afkaan waa meesha untu ka qasho marka inaan luqmad haaran uu abkaaga مايشه صدحابه مالحه وحكه قلامه واندحه هو قفه اندحه وحكه ارقى قلبه سوى قلامه انديه سنوصا كفيرا وحارا دو قفه صدحنا مصد الاليو وحيرو بلانتا السلوك جيسونا ارو ادو واناكسنا ادو ماركه مدرسه داس ايو ضرط مدرسه داس ايو ضرط وقفه انكو اها اهات الو قد دار دار مقي الدم بير افر يلا بطنك كتاب تار labii iyo toban dersi macna labii iyo toban dersi maahan wax iska dhageysanayo ay intee dhageysto culimada ku dul akhiyo oo sharaxa ku qorto tasharixa ku dul aq ku ان هو لا باس انه غير كوسهخان ما سيخان ما لكن دين امصيخان معنو دين امصيخان دي اللي معليه لوحه ويا دعان قصركم المدره مره دعان فاس على عشو كوسهخان مره مره لما دوقفكم امسورهده ودعمه خلاص وا سوق عمرك مره سواد ان هو واخرهي واخناقري اوروك كلى خري ايوك كلى ان هو فسنوة واحد ساعدة يهردين لنا قفو انتو هندي سلعكاتو ايه يهردازي سلعكاتو ولكن ابن القيم الى هذا مداري صالكينكا من اكل كثيرا شرب كثيرا قفو انت انتا بضان اوه نكو قسبايا الهي اللاسي واح بضان ينحبه عبتان بضان اوباهي. ومن شرب كثيرا ناما كثيرا انتو عبتان قف علوشي سكبه ينه يهردى بضان اوباهي wa manama kathiiran khasir kathiiran tfka wax badan hurdo wax badan qasaara ila waqtiga ugu qaliisna wax aad haysatay wax aad ku ilaadaysay leed oo wax kubbara leed oo adduun iyo aakhirad oo waxaaga qabsan leed waaba waqtiga waxa weynen waqtiga markeey hurdo qaadatay ايو سنه جيرين انترق بمشقه مع يجريم ابي سمسو ديرج ابيس واخويمه ديسه يهد تاسو يجري انترق بمشقه خوارا بيعه يا وخيال شكيه او كا دري مي درا ديد هو اسكغه داي هو اسكغه داي وخيال اسيري وخلاط تابته ايو سنه جيرين ايك قور قدارت بمتني بمشقه او بيع على عقود على عقود ضمانك يو خلاص و اسكاداي و احن ما ما و كداو صو و كداو صو العلم دي اعان كانا ايو علمي كا قاطاي ساس اياداو وقتي سو لاوغ ياه انو يرا او واخا و ين اسغا دمو با 4 لخصانو عمرغي سدمو او اها ايو هادانا و هو مسلمين ت تراث اما دخل كتبه و اقيم الضران وامم عالم الاسلام مشرقا مقياسه فقط كتاب امام النووي او الفي ادون كم المسلم دغن ياي بضان اريال صالحين لا ويما لا ويما وا لا هله تاسما الهي لكن العلمو ان بضان وحي و هي شيغان سبابها كينا الهي علمي انو بركه وا اخلاص كفدو مخلص ياي او الهي او برح تنيديسه إلهي انه الى التراث في علم توابركيه مركا كتب عاد وفائده بضان وانقف طالبو كان مرني ايو كتغاي وحانا كميدا كتابا قيمها بضان منهاج كاء افققه عاد كا قيمها بضان وحا كميدا شرح صحيح المسلم كاء وحا كميدا قطعه هو شرح البخاري يرو كشرحي ان سنن ابي داود قيم يرو رياض الصالحين الاذكار اتبيان 40 النووي وكتابنا هذا بلا بدون ان شاء الله اه الارشاد في علوم الحديث طبقات الفقهاء قد عيروا وقد من تهذيب الأسماء واللوقات والله الهلا ومطبوع يقين كيدب ان فسي غير كيدب اي الست او اوت مسلمينت الى هينا مسلمينت ووبركيه او قترا اد لو تشير يحي أن كذبنا و وإنه سبحانه وتعاله أفصابي وقونا بنتي ثلث الليل الأخير هذين كثلث كوغدام بأي هذين أربعاء أفر يطلعنا يطلع بشاركة سنة سبعين وسبعين وستمئة ما كيهي تريده يهد لحب بقل يتضلعاتم يالليح بشاركة بحره ده أيو رحمه الله ورحمة واسعة انا حنغيرينا ان ان الله كتابك مقدمتيس كتابك شروح ديساب البدان شروح اب ايو بدانت ابن دقيق العيده شرح كولا مؤلف كلامسجي حساب شرح كولا حافظ بن رتبا شرح كولا واحلى واح صوت حسريكرو وحوين شروح هذا البدان ولي marka kuwa ugu faaciideeda badan waxa kamid ah wa kitab kala jan'al ulum sabqas kulli wa intana anag aragnay shuruuha sharh lamid ama jiru wa in haafiduhu mukhaddith faqihna marka ilmi akubadan oo qofka mar ma ka jiusan jiri oo daliba ayu dhex dhigay oo uga tagay sidaas oo kale aad waxa uu faa'iido badan kanaftuud wuliba asaga waxa weeyuu sharaxay shaikh muhammad شرح محمد المصالح الـسيمين و شرح مطبوعه وحويان باب عدد صحيحها وحا كليته اسك جحبركه غنصتاد بابان وحا فينا ملكاس وحا وحا قرن عف الليفتي 100 فهم وحن كان لنا وا كتابك او صحه ام وحويا حيف باب عدد مطبعه كتبها الشيخ محمد المصالح الـسيمين ولرادو مؤسسه الشيخ محمد المصالح الـسيمين mid day daabacay kaas weey waxaan kale too masarida iyo lagu daabaco waxa yihiin la garanay marka waxba daqalaad leedahay uu ka galin mas'aladan ta ka fiirido hadhin shii maxamed saliix xuseeyne ay yiri xayl inuu yiri waxaa ugu fiican dabcada iyo تحقيق ذلك الشعيب اخناقو dabuurin ka da kor soo baxay taas ugu fiican matnigaana waxa ugu fiican dabcada ay baaqay darul minhad darul minhad oran nuskhadaas waa muhaqqaqa wa nuskhu muhaqqaqa oo aad waxa way nuskhoyin sadexoo maxduudad قال الشيخ شاقي وحيري شيخي الامام امام قال امام هو الذي من يقتدى به وحويان واقف لوغديدا اما خيره لوغديدا اما شره لوغديدا لبد امام له لدا اه لبد امام في الخير متنوا امام في الشر قف في خير لوغديدا واامام في الخير وخيرك كو امام كوي قف في شرته markaasagu imaam oo khayrka looga daydaayay u aha qala sheequl sheeqi wuxuu leeyahay imaam imaam ka ha sheeqi al aalim aalim ka ha sheeqi az-zaahid zaahid ka haayo keecee say adduyada iyo jacaylkeeda sheeqi al aabid aabid ka ah cibaadada qadna sheeqi al wariq ee dhowrsiga ناصرا يوها يو انقوا وخوا امارا أم بالمحروفي عن المنكر اتعمهوا اروا منكر كان ريبو معروف كان انقو الى بقرب اي كعب سجرين ايدن ما هل اسكر مله وولد مساد كفدي مدرسه اس كفدي بقرب ايد وي سجرين ان كان كان ساينا دي تو سببته واه وين قلوبته اله با tobki marka ilaahi agtiisa laga jecelado nabiga moosa sheegay sallallahu alayhi wa sallam ad-dhamali salihin taa dhiirigooda in laga jecelana in laga jecelana marka aad aya kalimadiisa loo geebayse jiray mufti sham shamna mufti geedaha zul fadli الله u saahiibka ahamid din wuxuu yiri abu zakariya di wad oo kulliba masaaqna ku wa nasfiinta he xisaab ka soo nastiye ay ay ku bilowdeen ardaydiisa iyo kuwa lama midka ah ee khudbadi waa tan Alhamdu mahab lillah allahu yusunaq Alhamdu mahab mahab odan alam odan oo asha istiqraaq iyo laga dhigo ama se waxe jinsiye laga dhigo la yiraahdo alhamdu jinsul hamd mahab odan jinsiga لِلَّهِ اللَّهِ يُسْكُنَاتُ أَلَّاً مُضًۭاً إِنّا مَحَدۭاً أَلَّاً مُضًۭاً إِنَّا مَحَدۭاً أَلَّهَ سُodorت الأولامين Lightning Railgun doing أرسل بربارية الله ألم بينها الله ألم بينها الله ما مُعَمُولَة الله بربارية عالم بينها الله ما حاولarla أَلَّهَ ضِعُيُمِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَزِينَ انتن والك فالملء اللهم لم أتمنون هذا damman asaga ilaaliya samawaadka inay soo dumaan dulalyalka inay gariiraan waxa ka ilaalinaha waa asaga marka ay bun gariiraan amarkiisu ku gariirayo marka allah u tageen ee ilaalinta badan weeyd allah soo qayyumis samawaati wal ardin qayyumis samawaat ilalyalka الله هو مدبر الخلائق مخلوق يالك سغ ماموله سغا ماموله ادو دبن كو دخيا اسغا او قدره اد ديف ينعف هيلا اذا اسغا كو قدره اد دلو بيد الله سبحانه وتعالى كل شيء يكون كما ماموله اباره ايمانه اسغا سو قدره اللهم مدبر الخلائق مخلوق يالك اصغى مامولا اجمعين دنا نود اللهم بائس الرسل خصوصا صادره عليه الرسل صبن صوتي عليك ورحمه خصوصه صلواتك اله اما يالكيس وسلامه اله النبجيليس عليهم الرسل دشوده هاته الى المكلفين يا لو سو دير اكنني يا انسغا مكلف وحل هذا البالغ العاقل ككستو قنغار دوس قنغار هين مكلف مان دوس عقل هين صوري اهمه وعليهن مكلف مان مكلف وحل هذا البالغ العاقل اكستو قنغار عقلا كان لراذا مكلف الى رسو شوخو سوط الى المكلفين كوالا كاليفاي او حين كلا ساري محل لوغو الاهروريان لهداية مكلفين تهرمنتودا لو سوديري هدايتو waa labo hidayatu galaala wal bayan in dadka dariqa haqa la tusul lo habeyo hidayada rasuul xala soo diree wa mitaf hidayana waxa raadaha hidayatu إله وإنه سبحانه وتعالى كالجيس أوده فأسوال مدى النبي صلى الله عليه وسلم لقائم فيه اللي يرى إنك لا تهدي من أحببت النبي أدوكم ما هنوليك رتي تقفك في عشاء ما هنوليك رتي ألاك لي هنوليك رتي أدوكم ما هنوليك رتي مركز شقابة صلى الله عليه وسلم لقائم إن هنونك قفك قلبك لقائم لكن الله سوى تقفه هداية الدلالة والبيان إن ضدت حق الله تسأ الله عضيه wa rama midas midda culumadu ay nabiyalka ka dhaxleen marku nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam inal ulama warasatul anbiya ilamadu wa nabiyalka ku wadhlay nabiyalku wa inal anbiya lam yuwarrathu dirhama wala dinara wayna warathu alilma nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu وهو هو علمي قفك قاطعي قفك اصان نصيب وين قاطعي بحلقي قاطع. ما لنا ما قاطعي لهداية مركة هداية دعس ما بيالك للاس صوت ديري ما بيالك مركة للاس صوت ديرينا الو مضا كدح لان لهداية المكلفين تقلل هنولية تقتل اه الله رسول شو صوت ديري ايه وضيان شرائع الدين اصلا قابا فصير ايه وكاسا اكفو تفسيروه وحا الله صوت ديري شرائع الدين تقلل عدية وحاسا حلال اه وحاس حراما. وحاس حقا. وحاس بادلا. تاس الله صغيرا. وبيان شرائع الدين. دين كشرائع الدين ساة. إن عدين تيدي. تاس أيه الله صغيرا. من دلائل الدليلات عد التي عدينا. شرائعة التي عدينا أشيكك. وحاس وحرام. وحاس, وحاس وكفر. سأس وحبكم عديدها. شيكوه الله. وحا وركو عديدها. الا ايري. نبي بيقى يري صلى الله عليه وسلم قال الله يقال قال رسول مالك الرسول شو وحال ديري وحوية إنه جدك الدين تقعد ديان وحا يقعد ديان وقد ديلا وقد ديلا, ديلا. أشاكي هوادو دق معهم صلى الله عليه وسلم الالها كأن فيه وحوية ما بيقوا كمهد لهو وما ينطق عن الهواء ما بيقوا كمهد له نفتع ليس حجيس إن هو إلا وحي يوحى هيا الكيسو وحكلا ماهو وحي الله وحي ودويه وحما ديكو كوهد الله صلى الله عليه وسلم مركة وعلى لصوت رئينا عدايا وبياني شرائع الدين دينك شرائع ديس عداين تيدي ببتلائي دليليالنا الوحى عدايو الدلاذا القطعية ايه قوة مانت اللو نسبيهي الدلاذا ايو وواضحات البراهيم حجوينك كوهو دعاق وواضحات البراهيم برهان واحد جدي هاتوا برهانكم فتالير غالب رأي ما به جدينا مركه البراهين وجق برهان برهانكم وحججكم حججه شيء قد دليل قوي مركه وخلا لا سادينه واضحات البراهين دجوين كقوودت عقد احمده الله ان هذا هو رشيق الله ان هذا على جميع ان انه نعمه يمكنه ثمانتهمكم هذانا مركه وراتن جمله اسمي و كوسو الحمد لله هذانا جمله فعلييه كم مهدي مركه وافيع كاين يا ولباكم هدي الله احمده على نادينا على جميع انه, انه لو يمكن سدمان تو دونك ما الله وي دي سنه المزيدات فدراات درات اي وي من فضل الله فضل سكي ساكا هب اي وكرم الله ديقيس واساله الله وحن دي سنه المزيدة ديرات. نمع هذا آم هايستو. ميت كان ديرات اينو سيو وح ديرات ايه قدره. تاسان الله ويديسانا. وحان كو ويديسانا مرك ديرات خاسو من فضله الا فضله اسحكي سكاه هاداي. ما هوا واح انو وحان حق الله غلايه هاي. وفضله ايه تفضل الى حق اسكبح ايه. فضله اسح. ايه وكرمه ديقي اسحكي سكاه هاداي. واشده لا اله الا نذع عبد حق حق سمحا الا هو صرماحا تاسن قراء توحيدك كلمه التوحيد لا اله الا الله هي لا اله الا هو لفظه اسمه معنى مركا معناها لغو معنيه معنى قف انه درينا ولا بس ان عبد ره لا اله إلا هو لا اله حق إلا هو حي لا دان والناسيه للكنسي إلهنا واسمك قد خبرك قدر حق وين خلق حق كلمه وحش بهاو ما كنسو وحش بهاو سو ما كيديك اه و نقول اله وعلى راده شيء لا اعبده هذ دي بالعبده اله على رضا hadii daqax laaabidan ilaah ala ila luqad carabiga hadii geed laaabidan ilaah ala luqad carabiga arabiga nadi hadii laaabudo luqad carabiga ilaaha alwiirahad hadii allah laaabidan ilaaha lina marka waxaa la raba dadkiina intaas ay u qoysay qaar allah yu aabidu qaarna wuxu aabidu geed qaarna dagxaanu aabidu وأدونك واحد دي شكتكوه ببضمان. حسنا ما دي عبدية؟ هو يدي سي عبدية نصالحة. سوناك يا دي. قار ملايك دي عبدية. قار تمتي دي عبدية. قار لقدي دي عبدية. قار ضوحة دي عبدان أمد دي. وحلق عربة واحد تهي. إذا دي دي إناد كأنفدو الله حيكا صحرى. مركب كأنفدو عددو. آن الله ta u hees taa wanaagsan ma ila laba shay laga helo naf iyo isbaaq naf macnaheedu waa diidid isbaaq macnaheedu waa rawaas suugid xamarka laga raba iney ku diido allaah waxaan ahay ilaado oo tiraa allaah waxaan ahay ilaado malakh haq u malakh dil la haybay gardar lagu caabo ay haq u malakh la مركا وإنها تراثو إفعان الله أنه إذا دمره ونفيه مركا دو دو ألا قير كيس إباده وإنها الله أسوكتو أو تراثو الله كبأ الله إبادته حقه به توعيد كانوا قبكاتو صلى الله عليه وسلم لجهل التوعيد لجهل وامحين نفيه يا إثبات نفيه وديده وإنها تراثو لا إله مثل آبده مجره أو حق معناه لا إله مثل آبده حق حق معه مجره ليه لا اله من اطلاع حق حق مهنا وâmادل إلا الله الله معنا k pues لا اله من اله من حق حق مهن وادل وحعل 1992 إلا الله الله معنا أنا قمت بتصوير الله إلا عابده وحق و الله حق الصحر يول عابده يالباطل وو أبدا bullshit وأن أخطي الله نعم يت على الصوبي ما قمت بتصوير إذا Wenn актер عَقْتَر willst وصياً يقَت محمد اي شي محمد اوحاوهان رضا شعب العزيس من نباس انه وطحليقي ساء وضحاويها صار وكوف تصيرو اي ما كان انا سلاسوا عده ايا دريقات الانات ولم نتكعه انا اتشارو مجرور سوق الدستو او بالحق اترى لا اله اي لا عابده بحق اتسوق الدست او حق لقو عابده موجود معهم الا الله و الله معهم شي نقول ان هذا الكابت هذه هي بحق إي موجود. لبدا سالسلس وقدره. وإصلاح الكأي يضونا. معنون صحي المقرآن. لا إله مثل عابده بحق حقنا اللي قلل موجود مترا معهن. إلا الله الله معهن. وإلا عابده حق لقل عابده مترا. إلا الله معهن. نفي بعض الصواب حي. الله إذا نهينا اللي عابده حق معهن. كنت الله إلا عابده حقه أولي. إنتصوه إنتاج من إن تسليم. وحا قلب آه. إن وحكا للغفة وحا ويان متكلمين تيوكالي. أولي لدى إله لا إلهال. لا قادر على الإختراع إلا الله. إدمال إطلاع وحكا بالله كارتو وحا ينجر وحكا كارتو نجرتو. الله معنا. أما سيلا خالق إلا الله. ولا ضار إلا الله. ولا نافع إلا الله. معاني دي اسمعكا. ما اني داس كره او لو غفسيرهو او حق وا لكن لا اله الا الله حق ادله كراتو سيده اني حقت هاي waxaan kale ee nasaaraxay cabde ma lahay cabde ah wax kale la cabde ma jiraa taa telebil loo baahdo maxay leey adduunka wax gaala joogtay yey cabde ma lahay سوالله قير كيسم عابدان هدى حيث مركا الله وحناهنه لعبد الله معه والله أكوان الدوضي لكن إذا ذاس العابدان يظلم عنه تاسوها معناه باطلة معاني حقها جفتا لكن لا إله إلاه معنه دي آن حين معاكم لا خالق إلا الله وصح إذا الله يروح أبورت مجرد لكن لا إله إلاه معه معنه دي أدل لك هلا تصيدا أدل لك هلا أطأ يتصيدا اه هل من خالق غير الله وروح الله انا هنا واخو ما خيدان ايات ترى دي لكاتو سير لكن لا اله الا هو خالق ما لا ضار ولا نافع الا الله مهما هو ما صح لكن لا اله الا الله ما بقى. اه اد دي لكاتو سيدا ان ليسن جيرين اد واخديي كرتا اما نفعك كيرك الا ما هن اه ان ليسن جيرين اد دي ادلك على طول سيدا قولا املك للنفس نفعا ولا ضرا الا الله لا حاكم الا الله حكم حق... حق... الى الديت ده حقه ان لو حكم تما جيرته الا ما هن لا لكن لا ما. لك ان الحكم الا لله حكم الله وإن أمدان لقاهه تيوح رسول الله لا صادع وكلماتها المعنى هذه هي أن العدين كلماتها المعنى هذه هي أن الله صيح معانداً كلاو حقاً أدل الله كلاو كهذا ليضاً الوعد أدل الله كلاو الوعد الوعد داي وأشاتوا وحنقرة وحن اللا إله مثل عابدا حق حقنا صنعين إلا هو الله معنى الواحد لها قسب اي واحو اي واحو كو قسبة قال لها تريدي سماهن القهار اي قسيب ببره اي واخا ويهان واخا اسبو دورو كو قسبا الضمر واخا لاغادله يا حكم كو قسبا وحكم الكونغا حكم الشرع قال لا دكم قسبو لكن الله هو هو كو قسبا حكم الكونغا حكم الكونغا وان ما قال طب كان انه فقير نقب كنو قليل نقب اسغا حكمي الله اديدك تمشي كيو كاني نمد الله اسيخقمي ما ديد انو قاري نخوا ما مديكر وانو خا كيو فقيرتي نمد الله اسيخقمينا دي ما انو فقير ما اوغلي فقير وانو نقض كيو عذر الله اسيخقمي اي واجيرنا ما دييكرتو عاصماده كيو الا عاصماد اسيخقمينا اننا فاسوية. أما amma xuqun ka shar'igaa xuqun ka shar'igaa waxa ku jira amaalmarin cannahda narf aqiga madama ay ku xiganta idna allaha kuma qasum hayla qofka wax lagu kasbay lagama amaalmarin lama dhikaro wax ku amaananta cannahkum doon masaga suuqiyaar buusan wax lagu qasbi allah u amaalmara hadduu finanse مرك lagu kasbayna loo ciqaabi karo lama alla kuma qasbo si dadka u qasban tukeyna la ka akastana ah ee waan ee waa wada inuu qasbo salaad laakin maidaa macniin loogu tala galan soo baxay in la salaad ma xallowdu tala galay qofka alla abbe ay tukeyna channel laasi kan biidana narrative taas markaa waxa la rabaa inuu لا اله الا الله حق حق صناه لله واسقم ما هن الواحد والله كليكس القهار اقسم طبدا الكريم اقسم طبدا القهار ادمي طاف طبان واشهد وحن قالوا قراء ان محمد عبده الى ادهنس انو يحيى ورسوله ارجي الله صبيرسد اني تا تنا واقراء لهذان كلمه ولا استردقا وحبدن اي حديثا Hikmadda weyn ee ku jirta in la tabaddobo oo waan mahay hikma baasu hikmadda tahay ummadu nadiyal ka xaqooda lama dari ofidnowda iyo dariiq xaqawi ummadu wasab man ka nadiyal ka laga hadlaa faani laba barf oo labaduba lumay iyawu wasad mid u xaq labada waxa ku ku marka say haqqi adonma anta ka qadaan ay haqqi ilahnimada wa ilah. nabi kaadaan, ilahni na, nabi ya. sida kristana madu u wa in wa gal nabii si ilkar uga qabeen wax ay geesineen darajadi wa gal falana nabii haqqi si hoos uga dhigayo wadaya ku marka abduu marka la yirmo ameesa laga saaray wuluu gudii abduu la yuubta alwulid warwa adoon ale nabiru malabii korra sida kristan koqala e ku bediyo bii war adoon ale asab sagaad adoon abduu marka maxal ugu baabbiina wuluu gudii war rasuuluhu wa ilaahi rasuulku saati samay laa yukadabu lama beeli karo xaranu ila beeliye war rasuuluhu marka maxal ugu burburine حيضة أيام مركز حيضة. ما dakhayda aya marka dariiqada xaq ah hayd oo ah in aad aan maadiga xaqtiisa in fakkaru uga qado xaqi Ilaah nima gaasiin oo dhan ku gaaloodi xaqi nabiga haa ilaamoon hoos uga diginno den iyo aro karo waay soo ideeri daal samaaqa marka hada tira aro karo wax ma imada dara waxa ku deeri allaah rabay soo sa wax وانا رسولك الله وحبيبه وآله مثك جلا حبيبك الله وهي وخليله الله ومثك اوججلا اضمم قليلك وحل المحببه ماشي او سريده اه محببه ماشي او سريده لينا خليل افضل المخلوقين رسول افضل المخلوقين المخلوق مخلوق يالك افضل ما بقي صلى الله عليه وسلم او دنك افضل بما مسألة واحدة ترتيب ام واحدة دليل قطع يلعين سيستر ترتيب ان الوقت اللي سيقب حيامالك نبي صلى الله عليه وسلم حيامالك الجبلية يا فضل البطن هدافه بابك هاسكي قدره هالآيات ما كيري كرته هالحديث ما كيري كرته وكاريكوينه بابك سمعك حاكو برش بابك هاسلامك قره وليس كده اياه نبي صلى الله عليه وسلم اوحي برو آدن اه اوحي كنه اه بما هو فضل البطن ed dib la banaana atayna nabi yal ko nagaana u qabli bana sallallahu alayhi wa sallam waxaa cabineya xadiisa sahiixa maalinka qiyamaha marka la toqo ee umaduhu mahshar ka ku dhibtoobaan nabi aadan ايسمح لله عز وجل حمده وتقبله صلاه وسلامه نبي محمد ارجينا خط كلمه ام انت سيرغي كريميت وهي تصيرا ان كواس انشاق نينا واقول الاسم لي مره لغا ربه نبي ادم واقول الاسم دي الرصوص وكيفوا فلقبناوي اسك حقيتو سو ريده ودليل اب فان باب هارين كل دنميه ارواح دي مبيالك لو سو كل نبي صلى الله كان نقبته فضل بضان لاغا nabii ko sallallahu alayhi wa sallam waxa ka soo gudbiyay inuu yiri ana sayyidu nas yawm alqiyam wala fakh ma leen ta qiyamaha dadka ana sayyidkoodi faan ma ahayn wax ugu shax iyo allah ii sheegoon ummada uu sheegay leeyay ee faan ma marka adilada xad calayda ay daahay nabii go' inuu u fadhii badan yahay dad kood dhan bal aadan iyo jinni dhamaan saariintooda nabiyadooda awliyadooda kull asaga ugu fadhii boran id gaarida خيل دليل كلا تشرا لما حيوا وكل قيل متى سنه ودا ودوايه اوبح ما كان وقتي وضح و بحينمر رسول كاس أفضل المخلوقين مخلوق يالك وفضلك بارم رسول كاس المكرم لكراميهي بالقران قرانك الكريم الله قرانكو كرميه معجزته اووي اي ماجنا لسيه قران ما امج سويم برانا لسيه كليا ما لكن انسده اووي وي قران اي ماجنا لسيه صلو الله عليه وسلم فصولك أصول المكرم الكراميين بالقرآن قرآن كالك الكراميين قرآن العزيزي غالب كأه وقرآن كأه غالب وحد لحسن الشيطاني كأه لما أكبر سيكس أسغا كأباد سغا كأباد قرآن كأه المعجزة المعجزة المعجزة وحوة وشيء أسغو كرآن دك عاجز جليلي دك ومن يقول عاجز جليلي أن يأتو بمثله اسا قراين لي يمهدان مركا وا معجزه معجزه وي معجزه لا سؤال مستمره دائمه وين اجتت دائمه حله رجيده وحله له جده وا معجزه دائم ان ما بيالك ما بيولبه مركا معجزه حتى النبي موسى صلى الله عليه وسلم اجزله فيه وقلب ما ييت فاكم يدوا ان سنه غامته waano la sheegay taas samuho ma samana la keenanta arki karno nabi sali hashiisi ma arki karno nabi walba jasadisa marku dhinto waa tagayda laakin nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam insaadi ugu weyn ee la la si quraanka waa kana markii uu noolaa wi qudanka dhahay waa kana asagu kale la imaada dan amuga la ibi oo isnaayn wax alla keenan lana iima inna a'thayna kal-kawthar ayabo kale arla imada gaalaw inta kuliga isku tasta maj marka waa daaim ayadu waajubt nabiga iyo mar maray dhinto kuliga afar boqol koob dhintay am ubsad halkan taaqub ku wax weeyaan sanad aad tega sanad kale ka daba imaana taas weey taaqub siri sanad yar ka daba imaatir koobii wabi sunani sunayaal aya lagu karemeeyey sunayaalka soo al mustaniraati bu ifineeyda wadada lil mustarshidina daka hon donka waxa kale to mariga lagu karemeeyey sunooy sunooyinkaas oo wadada u iftiiminaya qofka ee warkii subayay ah afar iyo tobankii boqolkaana qaan ka aqsamaaya ka cabay kaas attagana jeenama u talo waxaan leenahay fakhas uga jeenama ama jeenama ka ah kaas warkii saar ka day laakin qof tahay noon doonka eele waxaanu maxaqaa ee tuufanilkeedii waxaanu mabaadiraa ee tuufanilkeedii ee doonaya maanta inuu nool fada ku dirka laga helo goobta shaxda laga helo meelaha idaacada lagu dageeso biibsiida laga helo goobaha cilmiga laga ma helo waxa kale oo leeda todobaad tan ciyaar iyo wari ka yimaada fada danee meelayna dane todobaadta kala dad tirta maglimaydi ha todobaadtanu sheegana tah todobaadtan kala hada ku darsato asaba goobaha ilmiga دينة واحدة نقول دين مهن مهن ما اقان حيثة مهنة مهنة مهنة ستكون مهنة تكتيدة مركز سنالة مهنة واحد دريقة اوفي افتينينين قف اصيقوا هنو الدون او هنو كيخيادينين او باديو كم مكانتا الا امتنا مفتاي امتنا او وادات او دينة ان الا او سودة ايه ايه ايه كو ادان صغي لاس صعودة نشاي مره ايضا واح لغتش ديباتل سو جارسي واح لوجر جاريو si dad biin kalaa fiidiyo sida loogu dhaqma wala socda qofna maqalay ka taay diin islaama jirta lekin asaga xisaabtanu uuma jirto laa adawna ka difa'na wala uduudna ummaahum mag'awid wax la iska gahayso warka ma ay wala dadan iyo isahaystaystayle ha asaw kamid mahad inta diinta iswayso sawu kamid inta adduunya iswayso ha adduun markale choogo kooleyay qofka waxa wuxuu cabdaynaaya wa maana ku ilaahay waxba laakiin waxa weyn aduunka sunnadu waxa wuxuu cabdayda qof asagu helin dooc ee dhagaha kensaday ee qalbiga kensaday ee dhagaha kensaday sunnooyinka al mustaneerata ee waxa wuxuu cadeeyay رسولك اللغو قاريه اليه كلمين معنا بابان كل مية دين الإسلام وضموا لبك كلمة نبو صلى الله عليه وسلم فيدي نيني رسولك اللغو كلمات إدهوي قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيره قول آنا قب تعطن بيهو يدينا كعربهوي مركاسون قول آمنت بالله ثم استقيم وعاتر ألا هميه حنك اللح لحن ويح دينة اللغو كلمة كباحا يلمه اليه اللان ذولي وعقيدة يوضن سوما كنت أصنونا اللي كوي آيب دريقات حقا آه. الله أسأل إلهني ماذا ورمي داي شارعي جيسا شارعي دي وعقار وحوك ركا وعقو شارعي رميسو وعقو أمرين السمع ودينك يا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزلوا عليهم الملائكة رسولك مركا وحا لغو قاري يلي كلمات معاني بابان كل مني رسولك أسأل مقصوص لغو قاري bi tawani il kelim kelinoinka maani da babaan kulmiya iyo wa sanaaxad diin diinka fudaytis waxa kale lagu gaar yeeliin diin fuday diinta islaamka qofka ma amartoh qof uusan awoodin Ba elä sa owning произлось, ne sittel windapad inhalt e isnabyis on sellel dõoks. Ve alivime n lush sellelime saadori klock 30,"daan trzeba. Jahop. Mums on te Ministri aad. Salaumusエ mabarakaole nõ rodea. En alhamda lillahme äraammerin uga samadhid collapsed xana eachindlohe�� agda mmüистlame ja mayra exploitell illustrate illustrations emõudh fee ومن يضلل فلا هذي له واشهدوان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإقصان إلى يوم الدين أما بعد فعن كسر جنة كتاب الأربعون النووية عن سوق قرني لفظ قويري مقدمة بحيدة أما بعد دو ان تسكى فتا ترى وینا وحن كو ورنا عن علي بن ابي الطالب روینا صدح ضبدي الى يضا هاي روینا او ان شيد ماين مصمناه ايضا ان شيد ماين مصمناه روینا وحن كو عن علي بن ابي الطالب ايو مجهولين لا دغو لانا شيدو روینا وحنا لا كاجا وريي rawana mashayikhuna ilma deen waxe nooga wariyeen waseeruna afruwaafan oo inaga dhigeen kuwa wariye hoob taasna waa bad digalabaab bad diga sabdaatna waa weeyaan in la taqsiifiyo iyadoo majluu yahay ruwiina waxana loo wariye marka sabdaas todbiba waa و اقطبون وحوين رواينا يروينا اشرا فان كذلك الذين واسيرتا او اهوي انه او ان مجولن ان نشدني فقط رواينا وحن كوري كورني علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود والمعاد بن الجبل وابي الدرداء وابن عمر عبد الله بن عمر وابن عباس عبد الله بن عباس وانس بن مالك انس بن وابي هريره وفي سعيد الغدري رضي الله عنهم إلا رضيها كان نغضا أجمعين بمانتو من دروق دروق وحاً أغوارناي دروق دعسو كثيرات فرابضان بروايات روايات وحاً أغوارناي روايات هاسو متنوعات كالكدسان روايات كالكدسان يسند يال كالكدسان أنا رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول كوهو من حفظ قفكي حفظي على أمتي أمتي دينا أصوه حفظي أربعين حديثا أفرتا الحديث أفرتا كاس حديثا من أمر الدين هدينتي دي أرنتي ساكمت بعثه الله قفكي تعالى الله واصر إياه يوم القيامة ما لنت قيامها في زمرة الفقهاء فقه هذا كما عده في زمرة الفقهاء فوقها دا كما عدود ايا الهي كو صابحيه والعلماء وزمرة العلماء علماء دا كما عدود الهي كو وفي الرواية معاكسو قان بعثه الله الهي وصابحيه تعالى صقا صريه فقيها حالو هاي طفكاس مت فقيها عاليما او وفي الرواية ابي الدردان وحاكسو نابي وكنت وحنو اهانا له طفكاس يوم القيامة ما لنت قيامها شافعا مت ارقية وشهيدا مد أمر قاتيكع وفي رواية ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رواية دي سنة وحاكو سماطي قيل وحا الوليه له قفكاس أفرتا كحديث أمته الصحيف ديه ادخل قل من أي أبواب الجنة كان الباب ديه مد ألا مدكي شي تأطربته وفي رواية ابن عمر رواية ابن عمر نوحاكو سمنا كطبه على القرى في زمرة الفقه في زمرة العلماء yula ma la jamaacado da lugu dara waxu la soo kulmina fi zumratti shuhada de qadimta lo dilo shuhadada jamaacadooda habiib kan ugu leh nabiga man u xiftiya cala ummati ummadayda 40 hadith u xifdhiya waxa loo u soo naqliyo soo gaarsiiyo xifti qasu wuxu noqon او سيده كسو غارسيو او كلامه كان حفظ الكتاب انو كتاب انت كسو قرتو قدبيو الى عاليو الى غتو محل شاهدكه وها وين افرتن حديث طقف امده اسو, أسو, أسو, بديو. أسو بديو. نقليه اسو غدبيو اسا وختايو كركه كحفسانها الرب افرتن حديث طقف امده اسو غد غسو غدبيو علماديكو ريينتا اما القرآن الكسوحيثي اينا إن انتصوه قاضوه قاضوه نبدا وسيوه قد بدوهيه واصل السلاب ده حدثه مره يبقى قمد مقاطوه ماركاقوب كان نو عاسه وفارتن حدثه من أمر دينه دين تهذا أهلي تهذا قمده ووحاوين دين كاسم حدثه كاله يبقى قمده بعثه الله الله, الله صابي حين تعالى الله واصرعيه يوم القيامة مالمتا قيامها في زمرة الفقهاء فقه هذا الشمع wal ulama w zumrata ulama ulama ta jamaada jamaada fuqahaa ulamaa lugu dara dadku qofka uu ku muujayay ah lugu soo dara marka kuwaas lagu soo dara kuwaas dib lagu soo barayna kuwaas dabayra u yaala kuwaas khair ayay u yaala marka wax weeyaan waa qaf liibanay wa fi riwayati wa qusna da ba'athu Allahu Allahu subhanahu ta'ala Allah wa وفي روايه لي دردان وحقس بن عبيد وكنت وحو اهان له قفكاس يوم القيامه مالن تقيامها شافعا مد ويرجيه وشاهيدا مد عمر قت كذا للشفاعه النبوي وا مقبوله من قتي سنه وا مرقاتي المخلوقن او سريا وفي روايه ابن مسعود روايات ابن مسعود وحقس بن عقيره له قفكاس يدخل قال من اي ابواب الجنه جننا البابله مد مت الله مثيشته ادربطه waakhir riwaayat ibn umran wa waxa ku sugan kutiba wa la taraa fi zumrata al-ulamaa ulama la chaana ajooda lagu dara dadka waxu shina wa la soo kulmina fi zumrata ash-shuhadaa shuhadaa jamaa'adana wa lagu soo kulmina maariqta qiyaamaha ila baqay sunnuu abaas kusii lagu kulmiya ismeela على أنه حديث كان على أنه حديث كلاسو شير حديث حديثي حديث كاسو ضعيف وإن يسو ضعيفه وان كثرت هذا طرق دروق دروق صبرت هذا طرق سيكسبه دروق بضنا ودروق فربلن اكو لو دوه لو وريو لكنه ضعيف يسوقاقن او سنه تكون جاريه الصحابه سنه كاسو تخبان ثلاثه سنين صحابه marku sahabigu waxa weyna sagaw kullum kullum waadudul laakin hadii sintusan saxaabiga gaarina cudurku ku dhaca sawma jeed marka daciif sidaas uu yahay oo is waafaqeen way in kaxurad hafa bara tadruxu duruugdis waqad sanafa al-ulama ulama go wasan mifino wa alifiin rahimah raddiyallahu anhum ila rabiha kanno وقد صنف العلماء علماء واسن مفنذ الله عن الى الرابعه كنقبه في هذا الباب بابكم بابك يورج الى جمع 40 حديثا افرتن حديثين لكليه بابك وشيغا هذا الباب بابكم افرتن حديثين لكليه او لا ما شيء لا يحصى عن لكوب كرين من المصنفات عليه كتب الله 40 مدا قلمم اي 100 لما كوبي كار لما تريكو اادغو بدهي waxay alifayn 40 ala so tir koobikay tiridka batay min wal farta hadiis kitabah min kale afarta hadiis afarta marka la iradana wehii kontonka ka yarona wa afarta afarta maradii gaaro arabt markay hadd ka tirineedo uqadka aq aqdigay waxay yartaa ka danbeeyo ma sheegan koob la biyatoon waya 10 ah tabay hadii kitabkaano waa afartan laga hadii afartan iyaga laga hadii oo warii hadiis kamiduhu laga hadii tu kale yahay waxa arkay doona hadiis afartan laada samayda laga hadiswe laakiin ila hadii suuqtiye sheekh marku qoraay marka wadlaas marka waxba laga soo qaadama xalalaya waa iska afartan marka culuma badan arag صنف فقط صنف حالو صنفاي فيه بابكا دي حديث وقفرت الحديث جمعي فأول من طوكي وغور ريه وعلمته أن أغاده صنف مثير سينا يتكلم إنو ألفاي في فيه بابكا دي حديث حالا نوو أتكلم بمعنى عرفان تكلم عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك أغور ريه وير إمام النووي رحمه الله انت نروح أغه هاي ألفاي كتاب أربعين الحافظ المروزي عالم زمانه امير الاطباء في وقته وولد شيخ بوقال 1083 هجري 1813 اي 83 هجريودو ماركاه تابعيالكي او قaatay ilmiga asagoo atba'a tarikhu komidiya tabiialki uu ka qaatay ilmiga ilmiga ayuu ka qaatay wuxuu na dhintay 1083 iyo 1083 iyo 1083 markii hijriyadu ahaatna عبد الله بن مبارك امام كالحافض اها ايي ugu horeeyay thumma Muhammad ibn Aslam Abdusi alalim alalim kaha ar-Rabbaniyy ar-Rabbi lo aneyo lo nisbeeyay thumma Muhammad ibn Aslam Abdusi alalim ar-Rabbani ar-Rabbi lo nisbeeyo lo aneyay wakii rabbi ugo ay kaas aya ku xigo asna hadith 40 ayuu ka alifay 40 a وهو أفرطن حديث جمعينيه أيو أليفه الإمام الحافظ الرباني أبو الحسل الكيندي مولاهم الخراساني وقال درشايف بقول يسي ديتن أسنى سقو حال سنة كيرو سنة اللبات كي ابن مبارك بقول يسي ديتن يكو إلا ابن مبارك بنته بقول يسي ديتن أسنى درشايف وقونات لنته لباب بقول أفرطن يالبا هجوية بماركي اهات ونسى أبو الحسن كنتي مولاهم الخراساني وكاسا مركا محمد بن أسلم الدوسي العالم الرباني ثم الحسن بن صفيان النسوي واسنى كدن بيو كتاب 40 الفي الحسن بن صفيان النسوي الإمام الحافظ الطبط أبو العباس صاحب المسند وحوين وخور باشاي لبابد قول سيديتني طوف مركي هجري يضويهات لباب بقول سيديتاني يطور مركيه يجريادو اهات وقونا ابن تي صدح بقول لابا بقول سيديتاني يطور مركيه يجريادو اهات ايو درشي وليدا بيطعا وثمانين ومائتين ايو درشي ثم الحسن بن صفيان النسوي وابو بكر الاجوروي أو ابو بكر هو خليفه او 40 الفي بكر الاجري الامام المحدث القطوي شيخ الحرم الشريف محمد بن حسين ابن عبد الله البغدادي محمد بن حسين بن عبد الله البغدادي الاجري قطربلا اوليه كتاب كعب قيمه بدن عقيدته الشريعه اللي هذا الشيخ اسكلويه تابك قيمها بالان عقيدته دفحه ال 60 مره بالطابع اي عقيدته اوه هذ الشيخ الذي فيه وهو هو هذا الشيخ الذي يقوله أنه سنة الرائد لهذا أدخل بضان بالعديه وهو يانهراب كانت إن كريد سعانه هو هذا وكهو محمد ابن حسين ابن عبد الله البغداد الأجوري أصنع أربعين له وهكذا أربعين اللي فيه وأبو بكر محمد ابن إبراهيم الأسباهاني أبو بكر محمد ابن إبراهيم الأسباهاني الحافظ الثقة أصنع وحاو يهيان كتاب 40 أيو ليه ألفه طاب 40 أيو ألفه طاب 40 أيو ألفه جرّي وخو دنتي محمد بن حسين على جرّي بقول يلحدا هي جريض مركا ياهاب أيو دنتا ماكو نكو دنتي أبو بكر محمد بن إبراهيم على سبحانه أفر بقول لحدا يلحد أيو دنتي أصنع ودار قدني أصنع وحاو 40 ألفه دار قدني دار قدني أيها أربعين أليفين دار قدني على ملكها بدا علي ابن عمر ابن أحمد البغداد وي. علي ابن عمر ابن أحمد البغداد أين ماذا آت وحاوين قدت فننتق إل... إلالك حديث ضدك أجوء قمت أيها معرفة إلال الحديث وعلى الليل هذا وقف في أجوه الرئي وقراءات دار قدني وأولو منصرنا فالقراعة سيجا قراءات قراعات واح وحكاء اللفاي اغور دينطاي صدح بقول سديتان يشانه والحاكم أبي عبد الله الحاكم أبي عبد الله محمد ابن عبد الله ابن حمد ويه. محمد ابن عبد الله ابن حمد ويهي اياك من جدا يقوله يشن هكذا لك قفر بقول يشن وابو النعايم آكامضه ابو النعايم Al-Imam Al-Qudua شيخ الإسلام أحمد بن عبد الله يقول لنا مدعي أحمد بن عبد الله بن إسحاق أحمد بن عبد الله بن إسحاق وقفر بقول يصدون كي من جدا أفر بقول يصدون كي أيو دنتي ابو النعايم كُتُّراء أذو كيم البضاء أيولي هيهي هي. وعاكمل هو أبو عبد, أبو عبد الرحمن السلمي الحافظ المحدث شيخ خراسان محمد بن حسين أمني صفوري ألي لذا مركا سنوغوا دنتي أفر بقول طرني ياللبو أفر بقول طرني ياللبو أول دنتي وابو عبد الرحمن السلمي وعاكمل هو أبو سعيد الماليني أبو سعيد الماليني الإمام المحدث الزاهد احمد ابن محمد ابن عبد الله الهروي الماليني احمد ابن محمد ابن عبد الله الهروي اصنعو حدثت 412 412 ايو اسنادين تو حيث وقتينت ابو عبد الرحمن السلمي اياب سعيد الماليني اياب عثمان الصابوني ابو عثمان الصابوني اسماعيل ابن عبد الرحمن الناصابوري كتابة عقيدة, عقيدة السلف وأصحاب الحديث عقيدة السلف وأصحاب الحديث كتابة عقيدة قيمة البدن وأنا العقلياها شيخ كتابة سيسكالة هو إمام شافعي يوي. وابو إثمان أصابوني أيها كمذا إسماعيل بن عبد الرحمن أن يصابوري ولنطي أصابونه أفر بقول أفرطان يستغاله جديد ومركيهات أفر بقول أفرطان أفر أفر سغاله يقول لنطي يا وعبد الله بن محمد الانصاري عبد الله بن محمد الانصاري عبد الله بن محمد الانصاري او سكونه بنت افر يكو وابو بكر البيهقي ابو بكر البيهقي الحافظ المحدث الفقيه الشافعي احمد بن حسين الرمعي سنه احمد بن حسين بن علي البيهقي او بنت افر بقل konton iyo sideedii cidii markay aad afar boqol konton iyo sideed afar shan sideed ay u dhintay iyaw waxa kalaaykum intaas oo kale ulama abu para baban aya 2000 ee intaas kale ma من المتقدمين علماء هرمري كميدا يا والمتakhirين كوي دمبيي وقد استخرت الله إلهي ما هو خير تعالى سغى سري في جمع 40 حديثا نفرا حديث كل من تود وقوله وا استخاريت وهو لو راق قف ان قفنتك الدعاء الاخيره وا استخارها معني لما صلاه دمهي كدي اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرك دعاء Marka Shaiga, kui iyo oled midna mitnaloma, siis sa ka ära istud, Ilmiga, elvidisuna, sa ei saa seda teha. Kui sa oled sunnava, siis sa ugu saa seda teha. Sa ei saa seda teha. Sa ei saa seda teha. Sa ei saa seda teha. Sa ei saa seda teha. Sa ei saa seda teha. Sa ei saa seda teha.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 وقد استقرت الله إلهي بانه وقير طلبه تعالى الله صلى الله عليه وسلم وقير كبالانين ووافجه في جمعي أربعين حديثا نفرتا حديث كل من تود افرتا في جمعي أربعين حديثا نفرتا حديث كل من تود اقتداء لأجل اقتداء قد يشددت او كل منه بهؤلاء قواص قد ينايو الأئمة إماميالك الأعلام إعلم بضنيالك وحفاد الإسلام إسلام تحفاد السيئة kulay yahay waxaan sidaas u yeelay waxaan ku bayanayaa aimadhas ilmiga baniyalka ee xufada islaamka igtidaa ku bayasho biha walaa ku waan ayaan ku dayanaa al aimati min yalka al a'lami alam yalka alam go'an u alam al a'lanta wa huwa yan alam calamatu ashayga muqada وعين mada waha y lesku waafqean a la jwazil' amali' Charlin-Barnai yah, Vayly��터 hadithi hadithi la waha amalfulhuuh. Hadithi kaa sa aaddaeif, être bundleipsi,不好ikha. Fih'a vartail al eckmail ni ema lw... Hulai y ahari im Mamunaw Re сильma all cambi. El madwa wae Vaay seku waafqean in waawwidyan alongside alfa el quahadithi challenging issue lakinh hala li haaram lwaga amalful ma. Vartail hidaadu ad dil la saaf sa kusugna tay oo inay sharci tahay daliil sax ah ku sugna bay ay waxa leh inay hadiis da'ifa oo nuux goorida ajir gooriyu u sheegay matan hidaad bi asrahan wasugan laakiin ajir gooriyu u sheega ajir gooriyu u sheega ka soo kale talina faada'iil amaas asa marka oo metan اصلهم ابي الليل الى يضاحين طب كخيف لي حديث ابيك اسو غدي ان اجر له يد لو وينيل لكن افرتم ونعتمد مغته او غار افرتم حديثو غار الى جمعيو ون خاصه ما كان ان لوو عمل صالح علماء اسوافقين لكن هلكاس نظر اكو جيروا لرب ان انا ما كاجي بين اكو بيت ان عمل صالح حديث ضعيف اتفاق ما و مساله اختلاف واختلافها الشيخ القاسمي وحوين قواعد التحديث وخوصون نقلي اهل علمك قبل كم مطأ انه يسأل انت سديدين ويسأل الى هدين مرنا بمطن انا حديث تعيفة انه وعمل فلا اه مطأ وحوين لونس ويجينا سلاس وحو كم مطأ وحوين يحيا ابن معين وحو كم مطأ وحو مضي ابو بكر ابن العربي القاضي المالكي كاسا وكملها وهكذا ابن الحزمي الظاهري وعنير وظاهر كما نجد كبخاري المسلمين ماذا بكود وصيداص ماركا عشرنا سيدين البانين مقدمات كتاب تمام من المنهاء ايوه هلالكاس كوسوان نقول اي ادنى اوسي اي, اي تاس وحاويان حق اتفاق اوشيغين نظرك كتير وخلافة كوسوان وعا اي مووينا خلافين او الان حديث طعير فا لا فضائل الأعمال ولا حلال إيه حرام الله عمر فليك وامد وقف ضدك وحا كفرا حديثة صحيحة في صحيحة يسكو بقمد دي دي وضدك اللي قوله إياها ضعيف كورما بالله وقف الله حي تنلابات ومهيم كا وحي الطاهي إلو مدى إله دين فضائل الأعمال هل هو عمل فلو شروضة وحيرين إيه مطلق إسكناءها ستح شرطي يعني أغم مهيم سيدا طبيين الحشر كحاف و الناس شناسينا مقدمه للبرنامج منه بس والنغلي تطوير الاجر ايو حاف من حجر فتح الشرط وكوشيغيو شروط الشرط جو غوراي وحوي حديث كان قسان احين موضوع الا ضعيف يا كلا دران من ضعيف اس هر دري موضوع ما بنانا فضائل الاعمال اسكداي ان شيغا ما بنانا ايو باكه لوغ ديغايه وما اهان شرط الغلاب توكم وركو كعمل فلا ضعيف اي اصحكم كالحقوم الضعيف يصحح انه يقول سرعنا الفلاله مقوله وان هذا الحديث كان ضعيف لي او سن صغين اولا عديدين حديث كاسغان شرطي قد هو ان الان سن موقته وعمل حديث كان كان فلان حدق قرصو قد عمل خريب <تصفيق> حي )MM لا يضمن او غيرن تكون اسان كذا يعني مويان دي النبي كصبا مرك دي النبي كصغان يلوو مرينا دا تاسبني صدخ لا marka sadbixila sharpi uu sheegay ulumatu marka ugu horeyana fadiladan analtan asalkiis waa inuu daliil saaqada ku sugeeyeen ee nooc gaar ah ayuu sheegay hadithkan da'if ka kadibna sadaxa sharpi waxaan la helaa waa inuu san mawduu ahaay oo ta'kidu baramusan ahaay waana inuu sa'at aqideen madga ka sugeeyeen illa iqtihad kas wa وغير النووي رحمه الله ومع هذا إنت سأجده يكيرت أيضا قلماته يردين فضال الأعمال الحديث طعيفة والله وعمل فالكرا فليس اعتمادي أنه قسكشيه يدو معهن على هذا الحديث حديثك حديثك الطعيفة دعانه قسكما ما هو أنك عمل عم فالي حديثك حديثك لتوص صحيحة وصاة التبعة أنك دقمه كان معهس كان يوم يرامو مرقا ومع هذا أيضا يكير اتفاقات عل فليس معهن اعتمادي اسكشديده على هذا الحديث الحديث كان بل اسكفت دايه على قوله نبقى طول جيسان اسكنا صلى الله عليه وسلم او نبقى كوري في الحديث حديثة صحيحة صحيحة ليبلغ ها الجارسيو الشاهدو طف كتشوغا مينكم ادينك حالقوني كميريه الغائبا متكماقا طف كتشوغا وعويا ها الجارسيو طف كمماقا طف كمماقا ها الجارسيو طف كتشوغا waxa weeyaan oo hadii kan waqtiga naga sheegay jooga ahadiis bukhari muxammed wariyay min xadiisa abubakr waxa weeyaan qofka joogay maanta iga dhegeysanayoo aniga dadka maxamed ila jooga nabi wuxuu leeyahay qofka ka dambayay ha sii gaarsiyo dadii qasna diin ايه امرك سؤولا لأنه قاضا وضعك كتن بيه جارسي ليبلغ جارسيه الشاهد وقوفك تشوغا مينكم دينك حالوني كمي المسلمين تألقى بكان مقان حديث كيسا كنت قمو الصحيحة بخاري مسي موليين وحانك لطوع اسكن ايه وقوله نبيك قول كيسا صلى الله عليه وسلم قول نبيك جيري نظر الله نظر الله وضعك الله شبه ايه ان لا فوضي ايه لماذا يكون بنام نظر الله اللهم نوري يو اللهم in ra'aqab sami'a maqlay maqalati arahabayda faw'aha uhithiyyi ufaadaha ugutay kana sami'a sibi u ma'lay adid kan aris min maliga wariyay imaamu timidi iyo imaam bukhari nabi ka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhiyeeyay qofkii maliga halalkiisama maqla hada maqalkana waa waxa weeyaan waxa loo jeedaa oo qawlkiisa fikrki wixii tobka waxaa weeyaan maqla aniga qoraa dhayda ana hadalkayga oo markuu maqlaa tan faa'a ha weereeyo xisbiya taabaan baxifrin haddii garsiin beena garsiinay wa oo lafdigiisi ya dadigiisi ba aad haydaa sa'ada u maqlay waa in aad sida uu u bar waxna ka marka amaano weelmi we amaano inaad khiyaanad ka ilaali da oo marka ugu horeeyay waa inaad mixi xikmada hadaa aan xikmiin waxa weeyaan ummad naftana waxa weeyaan dambiyaha u shaqeeyaan ummadana baadiyayno hadhin Ta on saanud tuhsaid degreesiga, et ei ska, ma arvan, et ta ei ska, ma arvan, et ta ei ska, ma arvan, et ta ma Ma aa bakteekele u garci si la kum ma qashay u gudbiyo wax ku tarayn waxna ka jaray intaas markala islaaha la way dageysi waa xifdin waa gudbin oo allah qurhiyo imran qaf sami'a maqli ma qalat oo xifdiyay faadaaha ka digna gudtey kana snacad sidoo من الرمائي علماء كميد هذه من قد جمعكم ب 140 فرطا فرطن كص في اصول الدين دينك اصول شيق عقيدته علماء قبل كميد فرطن وحدهورت عقيده او اصول من الرمائي علماء كميد هذه من قد جمعكم ب 140 فرطا فرطن كص في اصول الدين في ال40 جمعوا كل 140 في الفروع فروع لوكلمي قلنا افرت الحديث او فقه بس ايو كل فقه كهليد ايو وبعض قبل كودنا جمعوا كل 140 في الجهاد جهاد كلمي افرت الحديث وفرت الجهاد كهليد علمنا قبل 2000 علمنا ولا صار شيء وبعض قبلكم جمع واكل مي على 40 سو قدر امروال في زهد زهر نبد افتت حديث او كهدله جائيل كا اقيره يو اقيره لو شقايستو يو ادونكا جائيلتيسا ان لا تاقو لا جيستو زهد دغ واس واترك حب الدنيا امسى الاعراب عن حب الدنيا ادنيا جائيلكيد ان قفكو كجيستو او اقيره با وديير غروتاغ وين زهد دغه زهد كا وبعضهم قبل كودنا في الأدب في الأدب أي تناعة وكلمية أرب... الأربعين أفرتنك في الأدب أدب سيدا وحلوه عنا سيدا وحلوه عنا سيدا برك الله حرطه أفرتنك حطل يدوك بالكلمية وبعضهم قبل كودنا في, في الخطابي خطبوين فتن حديث أو خطبك النرق أيه خطبك الصحابي خطبوين خطبك يوكم وكلها دانان تهد مقاسد ووحيال اللوقة السوصالحة تماما بيتواب ولم يكن سيدنا وهجاجي ووح لو قصدوه وانا تسوي وكل هذا ما انت مقاصد ووح يلا لو قصدوا صالحات رضي الله اراضاها كنقضوا ان قصديها مقاصدك اللي قصدتي علمي او قصدتي وقد رايت ان وحان غرتي راضي بمعنى وقد رايت ان وحان غرتو راييي جمع 40 افرتن كاسو اهم ما كان مهم سان من هذا كله انت نط افرت وحده كان مهم سان ان صلي و حين افرتن كان مهم سان افرتن عقيده للف افرتن فقهيا لف افرتن جهاد لف افرتن كان مهم سان وخ افرتن مشي اذن كل من تاسوي افرتن kul walige hela wa qad raayitu waan raayeyey oon gartay jam'a 40 afartan kul minto dafartan kaaso eemma kamum hin san min heeda kan aan soo sheegney kulida maantiiis wa heeyaa afartan ka kamum hin san wax ay tahay 40 hadiiisa afartan Ma mõtlen, et kui meile soosiaegneid akadeemilisi, füütilisi, sihati, zuhtigi, huddoki, mitte kassal oleva, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, sanaida ei tea, ma ei tea, ma على جميع ذلك انت لا سوش يجد المانسوز وكل حديث حديث كست حديث كمنا حديثة كمتة قاعدة واساس قاعدة راسو عظيمة وين قاعدة راسو من قواعد الدين الدين كا قواعدة كمتة أفرطان كحديثة سوص عدا مت كستة وقاعدة قواعد دين كا قمتة سترته كمار ممتره وقواعد وهذا هذا الحديث دراسة حروري لك قاطع يكاف بغم ta tabbar marka wax ahadith waraaqas iyo qawaaniin ee wuxuu ku safay ulamaa culimaduna xadiith kaas waxay ku tilmaameen inna madar alislamii diinka islaamka إسلام subax iyo qasmiin diinka islaamka barke xima asaw ku dul wareega هو حديث xadiith kaas ku dul wareega oo ama sehu xadiith kaas nusul islaamii waa diinta islaamka barke ahadiis aan keen doona gabad kamid ah ilo karna waxay raadeen waa misful islaam diinka islamke bekkis buu hadiiskaas aw thurutu ama saad waa diinka islaamka sadexdi loo dhago mesjis fulama gabana saatiiree diinka islaamka ma key saata horoqa ilo mesjis ahadisa jiraheden ku jirta aw nahu dhalka ama sadaa soo kare weey wax ka sidaa soo kale inay ku tilmaameen oo yiraadaan waa ruu kale soo ma yin subscribe fi 40 asratan ka anta in noqoto sahihata min وحان اسكل لازمنا ويريدا فارتان حديثة صحيحة فارتان يلا بحديث الشاقي صد حديثة حوقة وحكوشلان فارك الدولنا صد حديث وحوهيان اوه انصحاده الصغمين كوشلته وليوا هفاسي كرده نادان انت كرده صحيح مركز ويريد ثم التنزيم وحان لازمه في هذه الاربعين فارتان كاس انت كونه اليين نقطة صحيحة ومتصحيحة ومعظمها بدا كيدونا فى صحيحة يل ومسلم ولبا ببعن كدو صحيح البخاري اي صحيح, صحيح المسلم يكون سغين معنى هذا واعوى اما بخاري مسلم يكون ودى يالين اما مسلم يكون يالين اما بخاري فاركا محاقق غان تحقيقا او دارو منهاج اي باب عضاين ويقولوا لي اي بخاري مسلم انت لبا با با فوط الله وكوب يطبان حديثي بخاري نشم او قوني لان نقضي مسلم نصدح يطبان او قوني لان نقضي Sadeki on tavaline, uguli Marka intaas marka leiskud, darava, hei, taisa, mahan, bahawaii, lavatani, sagali, hei, Sagali, lavatani, marka leiskud, hei, kaputala. Ja tirmiti, ja shaan, aju, lekk, gooni Ayu. aju. Tirmiti, ja uud, hel hel Hadith hel ibnu majah ana hadithu la ghalin nuqad ibnu majah ya darqutli ya marq na hadithu la ghalin nuqad ibnu majah ya bihaqna hadithu la ghalin nuqad bihaqna hal hadithu la ghalin hal hadith kitab hal hadith mark la su dara hadith saasulay da marka xadiisii sidaas u yahay wuxuu yiri waad ku ruwaan sheegayaa aha ah xadiithaan maxdufa ta alasanidi sanadiyalkeeda mid la hadfay xaalaytay sanad ka jarahu deema haddastani fulaan aan fulaan aan fulaan aan aanin bevisas illa waad daranata wayuxtabnaa la xifti karaa markaas illa qof aad himadi suciya u faymahan waad ku ruwaan sheegayaa way umma on am qobo al intifa'u kun naftin bihi hadithan lugu maftina insha Allah ta'ala waxan rabaa in yaro sanata uga chari ahadiis saxis bigood inuu inuu fuluubado oo dad bana ma ay kun naafiya hadith sanata la sheego wax islaana tab yar oo اما رواه ابن ك الى صحيح البخاري ولا اسك بدغي ترى انت وا كتاب يرو قدون واحده قليس دريمن انفارته له لكل راقبين ويقيل ثم اتبعها احاديثا وكان راصينا هويدي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 لكن باب عدم محققها دار من هذا الادار العادي ولا سوده ولا سوده مركا حديث كالفاده كجيرته غقفينه صافيريه اش مهمه حديث واخت طبعا الفاده يتبعوك كقتين صافيريده دبالن كرعتين مكا فارتي له حديث دميهو ان جبال كرعتين سداو يالينه مركا بابخان محققها ولا سوده بابك لكن بابويك كليت اكثرته كله ثم اطبيعوا وحا رأسنا ها احاديثة بباب باب كاسو في ضبدي خفية الفاضي ها احاديث الفاد ده قرصون ضبدي وضبدي وكلمات ده سيدك وشاق لانتا هاي وإلا الشيء هو يضبدي بأسل وصيداسوه ماركا قوغا تفسيرا وقدرا ومعنه ذو الشيء وينبقي وحاها بان لكل راقب ان قبك استوى شعيل في الاقرة راقب ابي سيكا ببيضوات شعيل معنه ذو راقب ايه راقب ايه راقب اتقي في أن كتمه من واجباتك حتى عن كذب بيدنا ونعي وبينبغي وحا واضح في الاخره تاخره ان يحرث انه برطه هذه حديث حديث ثاني حديثا ومبط اما 40 كبره من كتابك كبره لكن احاديثك حكان كنتاله ايغو انه برطه فتن كان حديث حيل ووقاع ادته وقواعد واساسيات ان قف طالبكم من ما هي بوناتي لما شيء ترتيز لا بوناتي ish tammalad ay qur'an saftee aleey dertiis ayay laha haboonatay in la barto ish tammalad ah hadiista ay qur'an saftee aleey korkiisa oo min al muhiimati waxay la muhiim ma saal muhiim ay qur'an saft oo waxtar wad ay koobtay aleey korkiisa oo min tan bihi bararujin ah alaacami ibbaaf baaq ka dadka la oo ah in la وذلك ارنكا صوام ما هي ارنكا اللي من المهمات واحتوت من التنبيه على كم الاضاءات انتسلمو كاشاره ودالك ارنكا توصل شيغاي او اه ان حديثان قران ساي وحياه مهم او اي برائرو تشتي باعات دمنتو ظاهر و ام قن لمن تدبره قفي فيرفيريا قفي حديثا فيرفيريا ارنتا حقيقه هان اوغانا wa alallah alkarkiiso kaliya la لا على ikra mayya allah alkarim adayqda badan u iitimaadi iska shareed u haa tarjumtu ku soo hormariyay si xasri uu faaideeyo taqdimu ma haqqo ta'khir yufidul hasan shayn gadaala mariya haqqula hadi horala mariya koobid faaideena koobid macneedu waxa in ku tiirsigayga allah ku Allaah ar-Kareem Sheikh wadabaana eetimaadi iska shadeeyd wa haatay wa ilayhi Allaah kaliya ayaa tafwiidi bandhigay wa hadon arrintaydu u bandhigana wa stiinaadi ku tiirsigaygun Allaah wa hado wa stiinaadi ku tiirsigayga Allaah kaliya aad kale isku tiiri ma walaa Allaah ar-Kareem isal antuma rusunaatu yawan ni'matu barwaaq لكن لوات دي كره مقسوم الله مقسوم اسم في علم المكتب مقسوم يحتاج الى عاصمين. عاصم عاصم وبا هنا مد الى اليه وبا هنا مركه عله لما و متو الى من اسمه الله وحا الى شن قف الله الى اليه مركه الله وعاصم كو والله سبحانه وتعالى الله وسلم وبارك على Thank you.